بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين انزل الله قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 قال يا بني لا تبصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين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 ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 45 Ootluyuusufa aأَ wi qchu أَbay يَقْluُ lekku wajuهُ iku watkununu Waakkununu mim بَعْdihi qَْma soani fi إم مِنهُم لا تَقتُل يُوسُفَ وَأَلقُوه فِي وَيابَةجُبَّلتَققُهُ بَعبُ السَّيّ وَتِئِن كُ تُم فَائِنين قال يَ أَبَن مَا لَكَ لا تَأمًاَّ عَلَ يُوسُفَ وَإِنا لَ لَناصِحُون أرسله معنا غدا يرسع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزن لي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه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 وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستلق وترثنا يوسف عند مساعنا فأكله الزئب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 وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَالِدَهُمْ فَأَدْلَى بِالْوُحْيِ قَالَا يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاشْرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَأْنَسَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكذَلِكَ مَكًاَّ لوسُفَة الْأَضِ وَنِن عَِّمَهُ مِنْ تَأْول الأحادِي واللهُ غالِب عَلَ أَمْرِهِ وَلاات ن أَكْسَرًا الن سِلَ وَلَمَّا بَلَغَ وَأَشَدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَفَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ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 ذُكُرَ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلَّ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَيْ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعُصَمْ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 فاستجاب لَهُ ربه فصرف عَنْهُ كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى أحين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني اراني خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه لنا بتاويله ان نراك من المحسنين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 واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب مَا كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 وقال الملك إني أرى سبع بطرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات حضر وأخر يابساك يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات ثم ان ياكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرها يابسات لعلني ارجع لعلني الناس لعلهم يعلمون فانزرعوا سبع سنين دابره فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون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 فَلَمَّا جَاءَ أَهْرُ وَسُولُ قَالَ رُدَّ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُم مَّا إِذْ رَأَيْتُنَّ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 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وَلَا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتبعون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 اِلَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَسْمَعُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَنِ فِتْيَانُهُ اجْعَلُوا بِمَا مَعَتِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا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 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا مَا نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفو أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موسطا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موسطهم قال الله على ما نقول وكيل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 فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ في رَحْلِ أَخِيثُمْ مَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَغْمَلُوا عَلَيْنَا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 له أبي شيخا كبيرا فقل أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فَلَمَّا تَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَمِينُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَبْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَمْ أَبْرَحِ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يرجعوا الى انيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا لله بحافظين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 وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضة عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين إنا نبأ أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا مني يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز متنا وأهلنا الضر وجئنا بمضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجذي المتصدقين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 إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آكرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وإنه من يتق اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياسى وصيروه واتوني باهلكم اجمعين ولم ما فصلت غير قال ابوهم اني لا اجنري يوسف لولا انتم فندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وَهُمْ يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وَكَم مِنْ آيَةِ في السَّماواتِ والالْأَرض يَبُرونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَبون وَماَا يُؤْمنِنُ أَكْسَرُهُ بالِلههِ إلَّا وَهُمْ مُشِكُون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 اتَّائِدَ اِذَا اتَّى الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبَ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن شَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ القوم لاقد كان في طصصه عبوةؤول الأب ما كان حدفَ يرى و تصديق الذي بين يديه وَوتفصلَ كل شيء وَوتفص كل شيء وَهُد وَرحمةةطوم يؤمن